جوال الان ثمانين انك سير جمع مطعم في الطازج بإنه دك بابي واللي دك بابي بيشوف جوابي لو كاني بالبابي على الديون اللي الواحد فيهم أكبر من بابي ويمشي قزم مصروفه من عمارة بابي شكل لما مصلا ما فيهم خير قال لما الواحد فيهم كرش وأنا عندي لسبيل هنا البك غير مدرسة عالكك والسنار الكيش تلوي كله في مدرسة احنا عالفير تبغى الحد بتشوف الحب بقوة الدك رابر مغرور ومتكبر لا تتكلم لأنه ما معك حد ينثلب طولك ما ينولد ينزد بعد تحديد الكل جانا مكسور في وجهه تقل قال يبغى ينزل معانا ونشخمط الكل ننام ونصحى نشوف وضعاهم فينا يطل شاك كده ختلة زي الفل بعد داعس جاي على الشقه داعس تحلف تقول مقصودكم ضعيف شخصيه ناقص يتمعلم في العالم يتاسف في الظلام الدامس ها عرفت من المرائي يا ما يبغاك تكون خويه يبغاك تكون ذيلو ماني الك ولا اريك القزم يشد حيلو لسه بدري لين البد هو المتحكم تلعب من تحت لتحت تشوفه متقدم متهجم يعلن الحرض مو متندم فرش بخدم لين يشوف جروبك متقدم اما سلو مالك اللي بيني وبينو لك سويت عشان تكسر عيني وعينو من قوه دسي الوزية الكلب متنصل يستخدم في الريبوست وسامح لك يا منقصم سيد دوخر ماني شايف فيكم خصم قلم قديم يا كلب عليه خصم ما قلتلك أبغى دم ولا طلبت إخواني فشيلت ذيل الكيل يسوي خويي ثاني تقرص لنا الأذاني وتفشخوا أوزاني انت فاشخ أفكاري عيني عينك وفي وسط داري لولوكاتي ومسوس الأفخاذ لا تسوي من تداري إلا داري يا كلب خذ بنش الداري كل الوس كوزي ما فيهم ولد حواري ولا ناس مكه يوم وجهك الحك في المجاري يسوي غير ع الدين طيب القريب أول ولا البكر عن فرولنا ديرة ليش متسوح من ديرتك ولا الكل عارف افلامك يا وسخ من عفن مسيرتك شافوك مطيح سروالك من قلة ديرتك حتى جيرانك استعرفوا ديرتك راس الرايد الفسي حدف غالي قناتك ذاكي ما كتبت يا عبادي اديكم الباص تبقوا تحذفوا دساتي مهما تحذف انتو هو يفكك من ليماتي يا صدام على غفلة كيف كانت القفلة دبل ولا تبغى دبل في وجهك تفلة انا مشي باجليك وانزل في ختلة عندي دسي لخ الحفلة ويس كوكسكي فاكو لا تنتظر تكنوظير شغل مايك وفتنفير ويس صار واحد يقلب موازين البيت اقوى خصومك مين كان دفن ولا مني متول للبيت هيا قولش يفكك مني لا تنتظر دق نظيف وتجيبها اجواد وجود بالعبايا ناكس الدور في غرابيب سوء تركب اعداءك كما تركب الفرس طب شوف اعداء البيت كل فيهم كم مره اندعس وانتا يا لما ما تمشي الا بذيول وحرس كلاب مدربه لو يبعي يرجع مع صوت الجرس يترين رايد ويقولك عادي في الدين ويصور موحدين كلاب منافقين من اشكالك وسخة تلمع النجاسة كلوشه وأمين واحد كلب داعش والثاني انصرع من الفروين ها افضح واهين رايد تفسع لامين ها يا افتح رج الدارين يقول لي جاتني في الأنسة جاعص بعد مية بار تقول له واو انت رابر مغوارس نو صارت من حجار. وانت جبار بعد هذا تسحة تقولك ليش قول وخش تنشيء بس هنا البيت رابر واحد يقلب موازين البيت حدك مقاضع في الأنزة كنت جنبك يا هو ورب الكعبة انت اللي ماسك كدارة تراب شو شغلك وادس وقربات ما كنت تتوقع بس صدقت لما انجت بعيني عرفت منك أخمع أسمع ديب الويسكوستيس ما أذنع إهانتكم مجتمعين امسك كل ما فرد البقي ما يمنع ادى البق نواكم يشفاري الويسكوستيز اخبع بلي الجمهور خليهم يسبوا عادي كل ما يتفلك جنكورك من النادي سبوني في اليوتيوب جماهير مكسورة لما يشوفوا البق هدامهم يطلبوني صورة كذبك زايد يكرهك لو كنت محايد كأنك سلعة من تخوي يقعد عليك يزايد يبغاك تبيع خيانك بالناقص أو بزايد يبغاك ذيل كلب السنة البق مرايد علاقتك مع ربك أجيب ما بتدخل فيها بس تصرار حبك ليش تخفيها الناس إنك قين وانه ما لك فيها وانت عشق الدواعش في دمك لا تدعيها West <تصفيق> <تصفيق> <US> Coast لازم تنتظر تكنظير شهر ماي بوب تلفي هنا ال big واحد يقلب موازين <باكس> <باكس> لازم ماي <تصفيق> <باكس> <باكس> هنا <واحد> يقلب موازين <باكس> صلحن وطول بس شيت حيلك يا بعيد عرب الأقلام صعبة على شكالك يا زكتين البيك انت